بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم وليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءنا صل الله و الفتح و رأيتنا سيدخلون في دين الله أقواما فسبح بحمد ربك و استغفر إنه كان سما بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات بهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد